الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهل تريدون أن نكمل الآيات السابقة في ليلة الماضية أو نتكلم على ما سمعنا في قراءة الليلة؟ نعم قراءة الليلة ونتفك هذه طيب من منكم يحفظ ما قرأ ما قرأنا في هذه الليلة أنت يلا سمع بارك الله فيك أولا كلمة وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبي ولم يقل الله عز وجل خاتم الرسل يعني لم نق قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل مع أنه يقول ولكن رسول الله حتى لا يدعي حتى لا يدعي مدع فيما بعد أنه يوحى إليه وإن لم يدعي أنه رسول أفهمتم شليان النبي يوحى إليه بالشرع ولكن لا لا يرسل لا يؤمر بالتبليغ فلهذا قال ولات الرسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل حتى لا يدعي المدعي فيما بعد انه يوحى اليه فاذا ادعى مدعي في ما بعد انه يوحى اليه فقد كذب القران ونقول له بكل افواهنا انك كاذب لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة لجميع البشر بل الإنس والجن إلى يوم القيامة غيره من الأنبياء محددة لكن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته غير محددة ولهذا ايضا كانت الشريعه الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان وأمة كل زمان من البعثه الى يوم القيامه كل مكان من ام القرى الى أبعد الدنيا كل امه من عرب وعجم يصلح لها هذا الدين الاسلام وليس يصلح لها فقط بل يصلح لها ويصلحها ولو أن الأمة الإسلامية تمسكت بنيل الإسلام وبما جاء في كتاب الله من التوجيهات والإرشادات وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والله لن يغلبها قوة ابدا لان الله قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى وزين حق ليش؟ ليظهره على الدين كله يعني يعليه على الدين كله على كل من دان باي دين من يهود ونصارى وبوذيين وشيوعيين وغيرهم هذا الدين لا بد ان يظهر لكن اذا كان مع المتمسك به أما ونحن هكذا ام متفرقه كل حزب بما لديهم فرحين فلن يكتب لها النصر لقول الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين اصبر اصبر على الدين وان اريد في دين الله فاصبر فإن الله مع الصابرين يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم اسال الله ان يجعلني وياكم من الصابرين المهد. أي إنسان حتى لو ادعى أنه من أولياء الله يقول إنه يوحى إليه ماذا نقول له كذبت وكذبت القرآن ولست بولي لله فلأنت من أعداء الله لأنك تقول خلاف ما قال الله ورسوله فلنعد الى ما طلبت نتكلم على الايات التي اتمناها في قراءه إمامنا لهذه, لهذه الصلاة المغرب يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خير منهم قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه هنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أهو من الخير الذي نؤمر به أو من الشر الذي نهى عنه الثاني يعني هو من الشر الذي ننهى عنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من من الخير الذي نؤمر به وكفى بالإنسان فخرا كفى بالإنسان المؤمن فخرا أن يوجه إليه خالق الأرض والسموات خطابا بهذا الوصف الجليل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وتفيد الايه الكريمه أن السخريه منافية للإيمان، لكمال الإيمان. لو كان الإنسان مؤمنا حقا ما سخر من القوم وما السخريه الاستهزاء بالخلقة أو بالخلق أو بالعمل. السمع، الاستجابة، خلقة، الخلق، العمل، بعض الناس يسخر من الرجل إذا راه قصيرا جدا، يسخر من الرجل إذا رآه وجهه رأى وجهه قبيحا، يسخر من الرجل إذا راه اعرج يسخر من الرجل إذا راه أحول إلى اخر ما يسخر به الناس من الأوصاف الخلقية أهذا حلال أو حرام هذا حرام لأن الله نهى عنه ثم إن الذي يسخر بالخلقة هو ساخر بالصادق اليسخر بالخلقة ساخر بالصالق بالحقيقة هل الانسان يخلق نفسه ويكيف نفسه ان شاء جعل نفسه جميلا وان شاء جعل نفسه قبيحا هيا يا اخوان من الخالق الله عز وجل ارايت لو نظرت الى جدار قد ميز اته هو ايش هو المس مسح الجدار بالطين او بالسمنت ورأيت فيه تعرجا ثم زممت الجدار من تظن في الواقع صحيح. الذي بناه والذي ليس عيبك هذا لا الجدار ما له يعود على الذي ليس إذا إذا عبت انسانا في خلقته فقد عبت الخالق ولذلك يجب النظر إلى هذه المسألة هذه واحدة ثانيا ربما تعيبه في خلقته ويردك الله وأنت الجميل إلى خلقته تصاب بحادث يتشوه وجهك تصاب بحريق تصاب بمرض وإذا أثلت من هذا ولا أثلت من قدر الله فقد يصاب تصاب ذريتك قد تصاب الذريه وكم من انسان عير اخاه فاصيب بما عير به اخاه ومن الحكمه الماثوره لا تظهر الشماته باخيك فيعافيه الله ويبتليك طيب هذا السخريه في الخلقه السخريه في الخلق تعلمون أيها الناس ان الناس يختلفون في الخلق أليس كذلك منهم من هو واسع الصدر بشوش لين طيب القلب مجرد ما تنظر إليه تحبه أليس كذلك ومنهم العكس سيء الملكة أبوس الوجه مقطب إن سلمت عليه بلسان فصيح ونطق مسموع رد عليك في انفه ما يرد تمام بعض الناس يسخر من هذا ضرب من سوء خلقه ويقول والله لو أنت في إفلام عندما يريد ضرب المثل بالسخرية هذا لا يجوز إذا كنت صادقا فاتصل بهذا الرجل وقل يا أخي أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا يا أخي أحسن خلق ثم انظر الفرق بين أن تحسن الخلق وبين أن تسيء الخلق تجد أنك إذا أحسنت الخلق انشرح صدرك وصلت جائما في سروق ولم تندم اذا كنت سيئ الخلق لا بد ان تندم لا بد ان تندم طيب من الناس من هو بطيء الغضب سريع الرضا اليس كذلك الاخ ها. من الناس من هو بطيء الغضب سريع الرضا يعني اذا غضب رضي بسرعه هكذا أسأل. طيب أجلس. هذا طيب ولا غير طيب طيب كل يمدحه يلا كل انسان يغضب من الناس من هو سريع الغضب بطيء الرضا وش في هذا سيء ولا حسن سيء يأتي ياتي بعض الناس ويعيب هذا الرجل في خلقه يقول هذا رجل غضوب فريع الغضب بطيء الرضا يسخر به هذا لا يجوز إذا كنت صادقا فانصح وقل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتوساه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب الانسان حتى يفور دمه وتنتفخ اوجاجه ويحمر وجهه وينتفش شعره حتى كانه لا يعي ما يقول فانصح هذا الرجل قل يا اخي لا تغضب ودواؤه إيش أن يستعيد بالله من الشيطان فيذهب عنه ما يزيد وإن كان قائما جالس إن كان جالسا ابتجع لأن الحركة هذه وتغيير الاتجاه يوجب برودة الغضب المهم الأخلاق السيئة كثيرة لا يجوز للإنسان ان يسخر بشخص من اجل خلقه بل يحمد الله الذي عافه مما ابتلا به هذا والجسم الخلوص الثالث العمل الثالث العمل كلنا غير معصومين كلنا يخطئ ويسيء اليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل بني ادم خطاء وخير وخطأيك التواب اللهم اتوب علينا ولا يخلو الإنسان من خطأ في مقاله وفي ذعاله وفي حاله كل سن فهل تنتهز الفرصة أن ترى في أخيك حيبا في عمله حتى تسخر منه أو تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به قل هكذا لا تسخر كم من انسان سخر من شخص في عمله فأصيب به وجد إنسان يسخر اي نعم يغتاب الناس كلما جلس مجلسا نعم جعل ياكل لحم الناس هذا عمل سيء او صالح سيء لا شك لا تسخر به ان كنت صادقا فانصح وخوفه من الله والاعمال السيئه كثيره منها ما هو انتهاك محرم ومنها ما هو ترك واجب فلا تسخر من اخيك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكونوا الساخرون او المذكور بهم يا الله جماعة جماعه اين النحوذون عسى ان يكونوا اي الساخرون عسى ان يكونوا اي المذكور بهم أيهم يا جماعه المذكور بهم لا شك أسى أن يكون أي مصفور بهم خيرا منهم أي من الساخرين وهذا وعد من الله عز وجل قد تنقلب الحال فيكون مصفور بهم خيرا من الساخرين ولا نساء من نساء وما أكثر سخية النساء بعضهن ببعض وهذه حدث ولا حرج ومن كان منكم متزوجا فلسأل زوجته ومن لم يكن متزوجا فلا سأل أخت أو امه سخرية النساء لا حصر لها كثيرا جدا لا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن فنهى الله عز وجل ووعد وتوعد نهي وعد وعيد في هذه الجملة أنه في لا أسفر قوم من قوم ولا نساء من نساء والوعد والوعيد الأخ عسى يكون خير منهم هذا وعد لمن للمسهورين منه وعيد لاستاخر بارك الله فيه ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاء لا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوها ومن المعلوم أن الإنسان لا يعيب نفسه أليس كذلك؟ لو فيه أكبر عيب ما عب نفسه والجيد منا الذي فيه العيب يعرف عيبه لكن يلمز نفسه عند الناس يقول يا جماعة أنا فيجي كذا وكذا من العوب لا إذن كيف قال لا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم الذين هم بمنزلة إيش أنفسهم هذا أخوك بمنزلة نفسك فإذا كنت لا ترضى أن تلمز نفسك وأن تلمزها فلا تلمز أخاك لأنه بمزاج نفسه واسمع إلى قول الله تعالى في قصة الإفك لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا من يعني بالنفس يعني أم المؤمنين عاش رضي الله عنها يعني لولا ظنوا خيرا بمن نسب إليهم ما قيل في الافك حتى يعرفوا ان الامر كذب وقالوا هذا إيش مبين طيب إذا لا تلمزوا انفسكم ايش لا تلمزوا اخوانكم الذين هم بمنزله انفسكم واللمز دون السخريه السخريه اشد لان في السخريه نوع ترفع على المسطور به لكن لم عيب وإن لم يكن سخرية لا تلمزوا انفسكم مثل إيش لا تعيبوا انفسكم مثل إيش تقول هذا الاعور هذا الاحول هذا القدر نعم وهكذا أو تلمزوها بعمل أو بخلو ولا تنابزوا بالألقاء كيف تنافسه بالألقاب يعني لا ينبذ أحدكم أخاه باللقب الذي لا يرضاه انتبه يعني لا تنادي شخصا أعور مثلا تقول يا أعور يا أعور تعال هذا لا يتوز هذا التنافس بالألقاب أو يكون رجل قد سرق ومن الله عليه بالتوبة فتنجيفها تقول يا سارق يا سارق لا يتقل هذا ثم قال عز وجل بئس لسم الفسوق بعد الايمان يعني أنكم إن فعوتم ذلك كنتم من الفسق، وبئس لسم الفسوق بعد الايمان آداب عظيمة في هذه الصورة ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يقرأها وأن يعرف كلام المفسرين فيها وأن يتأملها فإنها والله مجتملة على الآداب العالية العظيمة في حق الله وفي حق العباد افتتحت السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بيني جاله ورسوله ثم ساق الله تعالى فيها الآداب والأخلاق العالية إلى أن قال في آخر, في آخر سورة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم إن هداكم للإيمان وكنتم صادقين إن الله يعلم غايب السماوات والعضو والله بصير بما تعملون استفدنا من هذه الآذكرين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أن هذه الأشياء التي نهى الله عنها إذا اتصف بها الإنسان سرئيه صار فاسقا والفاسق هو الخارج عن طاعة الله والفسق أنواع قد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق معصية من الكبائر، وقد, وقد يكون من الصغار إذا أصر عليه الأقسام الآن كم؟ ثلاثة الفسق قد يكون كفرا والثاني معصيه من الكبائر والثالث معصيه من الصغائر اذا اصر عليه طيب في قول الله تبارك وتعالى في سوره الف مين تنزيل السجدة واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ما المراد بالفا... بالذين فسقوا الكفار هذا فسق كفر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الفاسق فاسق المعصيه يعني دون ذلك فسق المعصية إما أن يكون بكبيرة ولو مرة واحدة وإما أن يكون بصغيرة لكن فاعل الصغائج لا يكون فاسقا إلا إذا أصر عليها إذن من لم يتوب فأولئك هم فاسقون المراد بالفسق هنا الصغائج أقلع مراد ما دون كفر لانه كبير ومن لم يتوب فأولئك لا أنا أعلم فأولئك هم الظالمون لكن قوله ليس الاسم الفسوق هو الذي هو محط التقسيم ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون نحتاج الان لوقفه لنعرف ما هي التوبه وما شروطها فنقول التوبه رجوع العبد من معصيه الله الى طاعته هذا تعريف التوبه رجوع العبد من معصيه الله الى طاعته مثال ذلك رجل يتخلف عن صلاه الجماعه يتخلف عن صلاة الجماعة ثم من الله عليه وهداه وصار يصلي مع الجماعه ماذا نقول في هذا الرجل تاب هو تائب ولكن قل لي اذا تاب فهل يعود على حاله الاولى قبل المعصيه او على ادنى منها او على مثلها الجواب على اعلى من حاله الاولى اذا تاب وصدقت توبته صار في منزله اعلى من الاول اعلى من حاله قبل ان يتوب استمع الى قصه ادم عليه السلام ادم وش اسميه ولد ادم وش آدم هذا كم شو أبو البشر بارك الله فيك تمام آدم أبو البشر خلقه الله عز وجل وأرسله جنة وقال له ولزوجته واسمها اسمها حواء قال لها لهما لا تقربا هذه الشجرة مش شجرة أي شجرة تعرفها؟ هم. شجر الزقوم غلط الزقوم في يا ولد شجر الزقوم في النار. لكن المرة اختار فلما تصيب تصيب ان شاء الله طيب الشجرة يعني اجابه الطالب هذا لها معنى عميق لان الشجرة الفيها للعهد ويقول الشجره التي ذكرت في القرآن هي شجرات الزكوم لكن على كل حال هذا حطى لا شب الشجرة شجرة أبهمها الله أبهمها الله قش شجرة فنطة ولا شجرة زيتون ولا شجرة البرتقال ولا شيء شجرة ومن التكلف اسم ياخذ القاعدة من التكلف أن نحاول أن نحاول تعيين ما ابهم الله إذا لم نكن ملزمين به وهذه قاعدة أحب من أخواننا طلبه العلم أن يفهموها من العبث واتعاب الذهن وإناجة الوقت أن نحاول تعيين ما ابهم الله إذا لم يكن ذلك لازما لنا قاعدة مرة ثالثة من العبث وإتعاب الذهن وإضاعة الوقت أن نحاول تعيين ما أفهم الله إذا لم يكن ذلك لازما لنا أعدها علينا عندك تمام بارك الله فيك جيب. لأنه لو كان في تعيينه مصلحة لنا تعينه الله لقول الله تعالى ونزلنا عليك ايش تبيانا لكل شيء أما ما يلزمنا فيجب أن نبحث عنه مثل قوله تعالى وأقيم الصلاة أقيم الصلاة ما نعلم كيف إقامته لو قيل لك أقيم الصلاة وأنت ما عشت بين المسلمين تستفهم كيف أقيمها؟ لا يجب أن تستفهم كيف أقيمها؟ القلم الذي كتب الله به القضاء لما قال له الله أكتب مبهم قال ماذا أكتب؟ فقال أكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فنحن نقول لإخوان طلبة العلم ما جاء مبهما في الكتاب والسنة إذا لم يكن لازما علينا أن نعرف تعيينه فلا نكلم عنفسنا ولا سيما ولا سيما ولا سيما في أمور الغيب في أمور الغيب مما يتعلق بافعال الله عز وجل أو صفاته أو اليوم الآخر دع التفصيل فيها دع التعمق فيها والله لئن تعمقت في صفات الله تعالى وحاولت أن تسأل عما لم يسأل عنه الصحابة لهلك لهلكت عن عما سكت الله عنه الصحابة خير منك لم يتعمقوا في هذا الصحابة لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى الثلثة الاخر فهموا الحديث فهموا المعنى هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل اجيبوا جماعة جواب, جواب هش شاد اجيبوا لا ما قالوا هذا ما قالوا امنا وصدقنا ينزل ربنا لكن لو قال قائل كيف نزوله لقلنا له كما قال الإمام مالك النزول معلوم ويش والكيف مجهول هذا الميزان الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله ميزان لجميع العمال وإن كان قد سبقه من قال به لكن اشتهر عن مالك طيب إذن يجب علينا إيش ان لا أن لا, إيه؟ أن لا نتعمى الشجرة التي نهى الله آدم أن يأكل منها هل لنا أن نسأل ما هذه الشجرة ابدا ولا علينا أن نسأل ولو سئلنا لقلنا الله أعلم طيب نهى الله آدم أن يأكل من الشجرة هو وزوجه حواء أكل منها بواسطة وسوسه الشيطان الشيطان أعالى لله وإياكم لنا وحال بيننا وبينه الشيطان قاسمهما يعني أقسم لهما أقسام عظيم إني لكما لمن النصر وقال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد الخلج وملك الله فبهذه الوساوس الإنسان أن ضعيف والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى قدر على ادم هذا لحكم عظيمه ليس هذا موضع بسيط اكل منها فبدت لهما سوءاتهما وامرهم الله تعالى ان يهبطا الى الارض من الجنه واخبر أن ان الشيطان عدو لهما تاب آدم إلى الله تاب توبة النصوح فماذا حصل له بعد التوبة أنت لا هذا شيء نعرف أنه صار أفضل من قبل لا حدث كلمة جماعة كلام خاص سؤال خاص أنت معنا ولا لا معنا قلبا وقالبا قلبا وقالبا اسم. طيب ماذا قال الله عن هذا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الاجتب هذا ما حصل من قبل فتاب عليه وهدى فالانسان قد يكون بعد التوبه خيرا منه قبلها لانه ينكسر بين يدي الله ويخجل من الله ويعرف قدر نفسه ولا يصيبه الغرور لان بعض الناس اذا فكر انه لم يعص الله اصابه الغرور والعجب فيكون الانسان بعد التوبه النصوح خيرا منه قبلها لنرجع الى التوبه تعريفها قبل قليل بيننا واقول يبين لنا التوبه ما هي التوبه احسنت بارك الله فيك التوبه ان يرجع الى الله من طاعته من ناصيته الى طاعته طيب لها شروط التوبه لها شهور لا بد من تحققها الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل الاخلاص لله بان لا يقصد بالتوبه ان ينال عرضا من الدنيا او ان يظهر امام الناس بمنزله التائب بل يريد بالتوبه وجه الله عز وجل والنجاه من النار اللهم أنجنا من النار اللهم أنجنا من النار اللهم أنجنا من النار يقصد هذا لأن الذنوب يا اخواني لها أثار الذنوب قد تحيط بالقلب والعياذ بالله فيقصو ولا يرى الحق حقا بل يرى الباطل باطلا اسمع إذا تتلى عليه آياتنا قال طيب اولي قال الله تعالى كلا ليس تساطر وليد بل ظان على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال عز وجل افرايت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه على سمعه وقلبه وجعل على بصره إذا لابد من اخلاص النيه في التوبة ثانيا أن يندم على ما فعل أن يندم على ما فعل بمعنى يتأثر وكأن شيئا فاته أو أن شيئا آلمه يتأثر ويتمنى اللوم أن لم يكن فعل الثالث أن يقلع عن المعصيه أن يقلع عن المعصير إن كانت المأساة فعل محرم تركه إن كانت المأساة ترك واجب إيش فعله وإلا لم تصح التوبة وأضرب لكم مثلا رجل ترك الصلاه مع جماعة لا. ترك الصلاة مع جماعة هذه ما صوره الراوي ماسيه ماس فقال استغفر الله واتوب اليه هذا قاله في الظهر اذان الظهر ما ذهب يصلي فصح توبته او لا تصح لا تصح لماذا احسنت بارك لطيف لانه لم يقلع عن المعصيه اخر يتعامل بالربا يعطي المئة ويأخذ مئة وعشرين بعد سنة، فقال استغفر الله وأتوب إليه، ولكن مع ذلك لم يزل من جاءه خذ مئة مئة وعشرين إذا سنة، توبته؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع فلا تصحح توبته لا بد من الإقلاع، طيب، رجل. سرق من شخص مالا سرق مئة ريال وذكر سرق حرام قال أستغفر الله وأتوب إليه ولكن الدراهم في مقبات تنفع التوبة ولا ما تنفع ليش ما نزع إذا كنت صادقا عدد دراهم صاحبها طيب ثلاث شروط أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل لابد من هذا كما ندم على ما مضى يجب أن يعزم أن لا يعود في المستقبل أما من قال إنه تائب وهو كلما سنحته فرصة فعل الدم فهو قيل لا لابد أن يقلع عن الدم في المستقبل لا لابد ان يعزم على الا يعود في المستقبل استمع الان لو قلت الشرط الرابع الا يعود الى الذنب في المستقبل هل هناك فرق بين هذا التعبير والتعبير الاول والاخر بين قل هناك فرق وهذا يقول أن لا يعود كل بالعبارة الثانية أن لا يعود هل بينهم فرق ما الفرق طيب العزم وإذا أن لا يعود طيب أسفل احسن بارك الله جيد إذا قلنا العزم على أن لا يعود ثم عاد هل تقبل توبته الأولى أولى الشرط العزم أن لا يعود ثم عاد هل تقبل توبته الأولى تقبل لأن حين التوبة عزم على لا يعود لكن نفسه سولت له ففعل لو قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد التوبة الأولى ما قبلت فبينهما فرق واضح إذا كان الإنسان يعزم على أن لا ثم سولت نفسه بعد ذلك فعاد فالتوبة الأولى مقبولة ولكن يحتاج إلى تجديد التوبة للمعصيه الثانية الشرط الخامس وهو أعظم الشروط أن تكون التوبة في حال تقبل فيها التوبة أن تكون التوبة في حال تقبل فيها التوبة فإن كانت بعد فوات الأوان فلم تقبل الشهد الخامس قلنا الأخ بارك الله فيه. أن تكون التوبة في حال تقبل فيها التوبة فإن كانت بعد أن فات الأوان لم تقبل مثال ذلك رجل يعصي الله عز وجل الله لما نزل به الموت تاب إلى الله تقبل التوبة ولا تقبل ما تقبل ثالث الاوان قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن هذا ما هو التوبة واذكر قصة فرعون فرعون تاب إلى الله متى حين أتى ورغمه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شف الذل. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل. وكان يقتلون بالأول. لكن قيل لهم الآن يعني آآ آآ تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من بني اسرائيل ايه لان بنو اسرائيل قد في فرعون فاغلق هو وقومه وتعرف ان الرجل اذا كان له عدو جبار لا تطمئن نفسه الا اذا شاهد عدوه قد هلك اليس كذلك لانه سيقع في قلوب بني اسرائيل ان الرجل نجا بأي وسيله لكن الله عز وجل برحمته ببني اسرائيل اظهر جسمه قافيا على الماء حتى شاهده بنو اسرائيل واطمان ثم ماذا بعد ذلك اين ذهب فكلته الختام بلا شك لان بني اسرائيل لا يمكن باي حال من الاحوال ان ياخذوا جثه فرعون لتكون علما اثريا ابدا ولهذا دعوى ان فرعون هو الذي في اهرام مصر مفريه هذه وغير مقبوله لانه لا يدل على أنه انه هو لا اثر ولا نظر لا في تاريخ ولا والنظر أيضا لا يقبل هذا أتظنون أن بني إسرائيل يشاهدون عدوهم ويأخذون تحفة في الأثريات أبدا لو رأوه وتمكنوا منه لقد طعوه إربا إربا أو أحرقوه بالنار على كل حال فرعون آمن حين رأى الموت ولم يمتعه إيمانه فلا يقبل منه الثانيا الشمس الآن من أين تشرق؟ تشرق من المشرق. إذا جاء ما يريد الله تعالى أن تغرب فيه، من... أن تشرق فيه من المغرب، طبعت من المغرب. إذا خرجت من المغرب آمن كل الناس حتى أقفر عباد الله أمينون. لكن ينفعهم لا ينفع. قال وفعل يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن نامت من قبل أو كسبت في إيمانه خيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تغرب الشمس لا لا, لا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربية انتبه لهذه الشهود أخه قبل أن يفجأك الموت وأنت لم تتب اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم انا تائبون فتب علينا انك على كل شيء قدير وإلى الأسلحة الآن لأن الاخوه أشار بأنه انتهى الوقت بسم الله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله, آله, آله وصحبه. اللهم صل على وسلم وعليه. فضيلة الشيخ نريد أن تبين لنا الفرق. وصلت. وش... فضيلة الشيخ. تمام. نريد من فضيلتكم أن تبين لنا الفرق بين الهمز واللمز والنبس. الهمز. واللمز. واللمز والنبس. والنفس أما الهمز. فهو بالفعل وأما اللمس فهو العيب بدون أن يدعى به الإسلام وأما النبذ فهو أن يدعوه به هذا الفرق إذا الله خيرا فضيلة شيخ ذكرتم هذا الحديث قلتم أنه أثر لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليه ذكر حكمة. أنه حكمة نعم أو حكمة. وفتصنفه النووي في باب الشماتة بالاعداء على أنه حديث ايش صنف في رياض الصالحين على أنه حديث اي نعم في الشماتة. أي نعم هو ذكر بعضنا حديثا لكن ذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن الراجح أنه من قول اللقمان الحكيم الله خيرا. يقول السائل بعض من أنكر علو الله جل جلاله قام بتاويل حديث الجارية أين الله أنه يسأل بأين عن المكان وعن المكانة وأنها كانت الجارية عجماء فأشارت إلى, الشم... إلى السماء كيف الرد على ذلك <تصفيق> هل الرسول أشار إلى السماء عليه قال اين الله قالت في السماء هي التي قالت في السماء وهل يمكن ان رسول عليه الصلاه والسلام يقرها على باطل لا يمكن ثم سبحان الله الم يقرا هؤلاء كتاب الله امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا يتموت ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نديه المسألة واضح لكننا إذا قلنا إن الله في السماء أتظنون أن معنى كونه في السماء ككوننا على السقف أي أننا محتاجون لأن يكون السقف تحتنا حتى نثبت لا بل هو فوق السماء والسماء لا تحت... وهو لا يحتاج إلى السماء وإنما تحتاج إليه السماء وكل المخلوقات جل وعلا فلا يلزم من ذلك أن السماء تقله أو تحمله حتى ان الله قال لما ذكر القيامة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماني ولم يقل يحمل ربك لأن رب عز وجل لا يحمل الرب مستغنى عن كل شيء وكل شيء الى الله لا فظن أنه إذا قال عز وجل من في السماء أن السماء تقل أبدا لكن السماء وكل المخلوقات تحته تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى والعجب أن هؤلاء والعياذ بالله إذا دعوا الله أين يرفعون أيديهم؟ أجيب جماعة إلى السماء هم بأنفسهم يدعون الله تعالى في المساجد وفي المشاعر المعظمة في مكة ويرفعون ايديهم إلى من إلى الله عز وجل فسبحان الله أن يكذبوا فطرهم بأنفسهم قام أحد العلماء يقرر أن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله كان ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه يريد أن ينكر استواء الله العرش فقال له أحد الحاضرين يا فلان دعنا من هذا اخبرنا عن هذه الفطره ما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في في طلب العلو فقام هذا الرأس الذي يقرر على الناس يضرب رأسه حيرني حيرني حيرني ليش؟ يعني خاطب الفطرة وهذه لا يمكن انكارها أبدا بسم الله والحمد لله يقول السائل قلتم أن النبي لا يرسل فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وما أرسلنا من نبي ولا رسول الله المستعب كتب علينا في مجلس هل قلنا ان النبي لا يرسل ما قلنا هذا قلنا ان النبي غير الرسول النبي اوحى الله اليه بشر وتعبده به لكنه لم يرسله الى احد فمثلا ادم ادم نبي لكنه ليس برسول الى من يرسل ذريته كانوا قله وكانوا يتعبدون بما يتعبد به أبوه فلما كثر الناس واختلفوا بعث الله الرسل وقرأ قول الله تعالى كان الناس امه واحدة فبعث الله النبي المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما في اختلفوا فيه لما اختلفوا ورسلت الرسل إليهم وتحكم بينه وعما قوله تعالى وما أصلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا تمنى فيعلى بابي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولا في أشكال جزاكم الله خيرا هذا السهل يقول فضيلة الشيخ هل تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض نعم تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض فلو فرضنا أن رجلا يغتاب الناس ويأكل أموالهم هتاب من الغيبة ولم يتم من أكل الأموال صح التوبته من الغيبة وبقت التوبة عليه لأخذ الأموال وبالعكس نعم جزاكم الله خير وهذا ولكن لا أحب أن وسط التو... التائب لا يصدق على هذا الرجل يعني بمعنى لا... لا تقول إنه من التائبين هكذا بل قيد قل من التائبين عن المعصيه المعيد اذا كان مصرا على ماكله اخرى اما اذا كان يعني قد حسبت حاله وكل ما يعمل يعلم من الذنوب كذا منه فهل يصح ان يقال انه من التوابين نعم جزاكم الله خيرا وهذا اخر يقول اذا اذنب العبد ذنبا واراد ان يتوب من الذنب فهل عليه ان يتوضا ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويتوب أم يستغذي الله ويتوب بالقول فقط يكف الثاني يعني أن يتوب من الدم دون أن يصلي ولكن إن توضى وصلى ركعتين فهذا من أسباب قبول التوبة ومن أسباب المغفرة لحديث لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضى ثم قال قائد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضى مثل وضوء هذا ثم قال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه جزاك الله خيرا. هذا سائل أقرأه على عجري وبجري عجري. أقرأه على عجري وبجري يقول ولكن لا تلحم <تصفيق> توجب الله عني شيخ يقول عندي علاقة بالبنك وهذا ضروري يعني له علاقة بالبنك يتعامل مع البنك ويقول أنه يعني من إن الضروري أن يتعامل مع البنك وأن البنك يعطيه الربا يقول لو ما أخذ هذا فسوف يستعمل ضد الإسلام المسلمين هل يحل له أن يأخذه وينفقه في إصلاح المسلمين هذا الجواب على هذا يحتاج إلى وقتنا أفول ولنا إن شاء الله عودة معكم الأولى القادمة ذكرونها فيه وهات غير سائل أو امرأة كانت تعيش في بعض البلاد الأوروبية في أفريقيا قالت وفيت هذه المرأة وكانت تطوف حول القبور وتذبح لها وليس هناك من علماء أو من علماء التوحيد من يبين لها وقد كانت تجهل هذا الأمر هل تكون معذورة وهل يجوز لأولادها ومن أراد الدعاء لها أن يدعو لها لكنها تدين بالإسلام هي تدين بالإسلام لكنها تفعل شركا لا تدري عنه ولم ينبهها احد عليها وليس عندها من ينبهها فهذه مسلمه تعتبر مسلمة يصلى عليها وتدخل مع المسلمين ويدعو لهؤلاء أولادها لأنها جاهلة لم تنبه على هذا ولم تعلم بهذا وليس عندها علماء ينبهونها وهي تدين بالإسلام فهي جاهلة وقد قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول ما مدى صحة هذا الحديث لو رمى أحدكم بحبل لوقع لو على الله؟ قال وما مدى تأثيره على العقيدة الإسلامية إن صح هذا الحديث؟ هذا الحديث تكلم عليه الشيخ سالم التميمي رحمه الله وظلقيم. وجمع من العلماء فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه وتحريره يحتاج إلى وقت نعم. يقول السائل قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته إيش؟ يقول قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفا يقول السائل ألا يدل هذا على جواز قولنا مثلاً الامام مالك صلى الله عليه وسلم او الإمام احمد صلى الله عليه وسلم او نحوه نعم الصلاة على غير الانبياء اذا كانت تبعا فلا شك في جوازها وقد اجمع العلماء على هذا فان كل مسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وان كانت استقلالا فان جعلت شعارا لهذا الشخص كلما ذكناه قلنا صلى الله عليه وسلم فهذا لا جوز لأن هذا يقتضي أن يلحقه بمن بالأنبياء وهذا لا جوز واما إذا ذكرت لسبب فهذا لا بأس به كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا أتاه أحد من بصدقته قال اللهم صل على ال فلان نعم جزاكم الله خيرا مثلا على أقسام كم كم من ثلاثة تبعا جائز ولا ولا جائز. استقلالا على أنه شعار لهذا هذا لا يجوز استقلالا لسبب يقتضيه هذا جائز نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول فضيله الشيخ ما حكم الاجتماع على ختم القران للدعاء وما حكم الذهاب الى هذا الاجتماع اذا دعي اليه شخص هذه مختلفه فيها اما اذا كان الانسان في غير صلاة فقد جاء بها اثر عن الصحابه فان انس بن مالك اذا اراد ان يختم دع أهله جمع اهله ودعا واما في الصلاه فلا اعلمها مشروعا لكن المساله خلافيه فالعلام مختلفون فيها فالامام احمد رحمه الله يرى انها سنه مستحبه يعني واذا كان امامك يرى هذا وأن تصلي خلفه فتابعه ولا حرج عليك نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثا يقول هل يعتبر ركوب المرأة في السيارة لوحدها مع السائق خلوة وهل يسمح وهل يسمح للمرأة الكبيرة بذلك وهل توجد ضرورة وما مقدار هذه الضرورة لأن العام يقولون هذه ليست خلوة وخصوصاً في المدن هذه أربعة أسئلة ركوب المرأة مع السائق لوحدها خلوة وخلوة شديدة لأن الشيطان إذا كانت هالتهمة جعل بأدمغتهما كل شر وهذا السائق يستطيع أن يخرج بها غصبا عليها إلى أطراف البلد ويغيه الشيطان فهي يعني ركوب المرأة مع السائق وحدها خلوة ولا تجوز وكم سمعنا من شر وبلاء حصل بذلك ولكن إذا ركب معهم امرأة بالغة عاقلة زالت الخلوة وجاز أن تركب المرأتان مع السائق إذا كان امينا وكذلك لو كان معها محرم رجل بالغ عاقل فلا بأس نعم. يقول السائل هل الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله وإذا قلنا بهذا فهل يكون هذا مدخل للاشاعره في الكلام النفسي لله لهذا ليس ملهب الأشاعر لأن علماء أسلنا مختلفون في هذا لكن خير من هذا كله أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كذا والا نسال نسأل هل قاله الله بلفظه أو قاله بمعنى كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا هل قاله الله بلفظه او قاله بمعناه فنقول قال الله تعالى ونقيده ماذا نقول قال الله تعالى في الحديث القدسي كذا وكذا لئلا يظن السامع انه قران نعم جزاكم الله خيرا سئل نقول فضيله الشيخ هل تصح الصلاه وراء من يعتقد ان الله في كل مكان ويدعو الى ذلك اعوذ بالله اعوذ بالله هل يمكن لمؤمن ان يقول ان الله في كل مكان أخبروني يا جماعة لا يمكن يا اخوان هل يمكن لمؤمن أن إذا ذهب إلى المحاض أن يقول إن الله بالمحاض والله لا يقوله عاقل فضل عن مؤمن نسأل الله العافية يا جماعة اتقوا الله لا يمكن لإنسان مؤمن يؤمن بعظمه الرب ويعرف قدر الله عز وجل أن يقول الله كل مكان. ثم إذا, إذا تنزلنا تنزل قلت إذا كنا في في المسجد صار الله في المسجد، وكنا في في الشارع صار الله في الشارع. ولكن إن شاء الله بقية الكلام على هذا غدا إن شاء الله. غدا. موجود في كل درس غدا إن شاء الله.